بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الخكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَنَعْتُمْ عَنْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى بينهم فيما هم في يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواعد القاهر خلق السماوات والأرض بالحق يكوي الليل على النهار ويكوي النهار على الليل وسخر الشمس والقمر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 نفس واحدة، ثم جعل منها زوجا وازل لكم من الأنعام فما نيت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 فأن تصرفون إن تكفون فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكو يرضى لكم ولا تزرو زرته الزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مث الإنسان غرور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 إنك من أصحاب النار، أما هو قارئ آلاء الليل ساذع وقائم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من نار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتكون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى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 فَمَن حَقَّ عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقِيمُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِن فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله المياد ألم تر أن الله أنزل من السماء سَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرَاعٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَدُ فَتَرَاهُ صَرَاعٌ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِن في ذلك لذكر لِلأَلْبَابِ أَفَمَن شَاءَ اللَّهُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية قشعر منه دلود الذين يخشون ربهم ثم تلين دلودهم وقلوبهم لا ذكر لله ذلك هود الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَبَالَهُ مِنْ هَذَا أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُو ألا عذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوق ما قتتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعون، فأذاقه.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 قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ بَرَأَ بَعْضُهُم مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ بِمَثَلٍ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن كم يوم القيامة عند ربكم تختصون فمن أظلم من من كذب على الله وكان لبث الصدق إرجاءه أليس في جنم مثوى الكافرين؟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 ليكثر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَنْ يُطْلِعَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْذِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ظِلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي تِقَامٍ وَلَئِنْ سألتهم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 لم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يبنكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَلِلَّهِ مَفَاتِحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ ۖ وَهُوَ فَتَتَحْقُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ أَخْتَلَفُونَ وَلَوَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَهُمْ وَمِثْلَهُ مَا هُوَ لَفْتَذَوْ بِهِ مِنْ سُوءٍ إلَى ذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ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 ما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغلى عنهم ما كانوا يكسبون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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيدوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا طبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه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 ومن فخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع القتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَّرُودًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول ألم يأتيكم رسول منكم يكلون عليكم آيات ربكم ويظهرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حرف قد كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافية